لآن آل القرآن موسوعه النابلسي ا ا للعلوم الاسلاميه أ ر ا ر س ن ا ء الله ا بشرا س و ي ا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 فكلي َُِ واشربي َْ وقري ََِ عينا َْ ف َ إ ِ م َّ ا ترين ََ من َِ البشر ََِْ أ َ ح َ د ً ا فقولي َُِِ ن ِّ ي نذرت ََُْ للرحمن ََِِّْ صوما ًَْ فلن ََْ أ ُ ك َ ل ِّ م َ اليوم ََْْ إ انسيا ِ ف َ أ َ ت َ ت ْ به ِِ قومها َََْ تحمله َِْ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 وبرا ب و ا ل د ت ي و ل م ي ج ع ل ن ي ج ب ا ر ا شقيا ا و ل س ل ا م يوم ولدت ويوم أموت ويوم علي ولدت أ ب ع ث حيا ذ ل ك ع ي س ى بن م ر ي م ق و ل ا ل ح ق ا ل ذ ي فيه م ت ر و ن م ا ك ا ن ل ل ه أن يتخذ م ن و ي ه س ب ح ا ك و ن اذا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون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 انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون